ان تجعل القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا انت إن كتاب الله عز وجل رقية لأنه كلام ربنا فإذا جمع بين سلامة القصد والتوكل عليه والرقية بكلامه العظيم حصل المطلوب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الرؤية الشرعية. أن, أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. الرقعة الشرعية هي الرقعة بالآيات والدعوات الطيبة الرقعة بالقرآن او بالدعوات الطيبة يقيم الفاتحة بآية الكرسي بغيرها من الآيات قلوا الله احد المعودتين بغيرها هذه الرقعة الشرعية أو بالدعاء وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو لو حرص المسلم على القراءة على نفسه وعلم أن الله جل في علاه والقائل وقال ربكم ادعوني استجب لكم لحصل له مراد الله فسيكفيكم الله ثق ثقة بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بقول ما أنزل الله من داء إلا وله دواء أن كل شيء له شفاء كما قدر الله عليه وسلم إلا شيء واحد الموت ثم قال عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام وشفاء لما في الصدوم وشفاء لما في الصدور فإذا نفذ الإنسان عن نفسه في آيات من القرآن بالفاتحة أو في آية أو والله الله أنت كله طيب كان نبي عالي عليه الصلاة والسلام فليجب من أفضل العلاج الدعاء من أسباب رفع البلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا يا أخي أن تبتلى في بدنك وتمرف وتعاني وتلقى الله طاهر مطهر من خزعبلات وشركيات خير من أن تلقى الله وأنت متعافي وبعتدينك بأبخس الأثمان أكثر ما يدفع البلاء حسن الظن بالله مع الدعاء الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أفضل الدعاء أخفاه وأخشاه اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري الأدية التي تغالب الرقية أهمها وأعظمها قراءة سورة الفاتح. فإن قراءة سورة الفاتحة على المريض من أسباب شفائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما نذيك أنها رقية ومن ذلك ما جاءت به السنة مثل قوله بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من شر عين كل حاسد الله يشفيك ومثل قوله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض يا رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الارض انت رب الطيبين وفينا حوبنا وخطايانا انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع او على هذا الوجع اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمه من رحمتك وشفاء من رحمتك الرقيه الشرعيه الرقيه الشرعيه والان نترككم مع الرقية الشرعية بصوت الداعية منصور السالمي نفع عن الله وإياكم بها الرقية الشرعية من كتاب ارقي نفسك وأهلك بنفسك للشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي أن القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه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 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبرك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكم الله فسيكفي الله وهو السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.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 وما أنزر الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابا وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا فِقُوْمْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْرٍ أَي يَأْتِي يَوْمٌ مِّن قَبْرٍ أَي بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ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 اكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرة الوثقى لن انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النار إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها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 تَمَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لَام ميم اللَّهُ لَا إله إِلَّا هُوَ الْحَيُّ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 وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب, وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين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 نجوما مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريبٌ. من المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذنون إذ ذهب مغاضبا, وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الا لا اله الا انت سبحانك فنادى في الظلمات الا لا اله الا انت سبحانك انني كنت من الظالمين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 من بعد ما تبين لهم الحق فاعفو واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال يا بني لا تدخلوا منكم باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقا وما اغني من الله وما اغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا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 ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ناس وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوج وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بإذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ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 لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك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 وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا اسحر هذا ولا يفلح الساحرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَلَمَّا الْقَوْ قَالَ مُوسَى مَا جئتم بِهِ السحر إِنَّ الله سَيُبْطِلُهُ إِنَّ الله سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحذ ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث اتى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا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 فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يَا وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُْرسَلُ عَلَْكُ مَا شوظُم مِن النارِ وَنُحاسُ فَلاَا فَبِأَيِّ تَصِران فَبِأَّ عَلَ يرَبِّكُ ما تُكَذذِبَ أَعذُ بِالنغِ مِنَ الشَّيطان الرَّج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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء القدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولوا الله قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمه قل حسبي الله قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 سيجعل الله بعد عسر يسرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله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 ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين آمنوا and their hearts will be filled with the truth of God or not with the truth of God or not with the truth الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم, طوبى لهم وحسن مآب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 اللهم السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور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 ولا يمسنا فيها لغوب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدوء ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت فهو يشفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال أخسأ فيها ولا تكلمون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 وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَا فَجَعَلْنَاهُ, فجعلناه هَبَا أَمْمَثُوراً أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 قد جعل الله لكل شيء قدرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي اخرج المرعاه بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها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 يومئذ يصدر الناس أشتاة يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالله خير حافظان فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحفظنا من كل شيطان الرجيم وحفظناها من كل شيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ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 ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد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 من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة كلهن من شر ما خلق بسم الله اعوذ بكلمات الله التام من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون بسم الله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 بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم رب الناس أذهب الباس واشف انت الشافي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 لا إله إلا أنت أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم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 لأنك حميد مجيد الرقيه الشرعية اللهم الشرحية. عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت وفي الختام أيها الكرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بالحرام تقبلوا هذا العمل من إخوانكم فريق جوال الخير التابع لمكتب الدعوة بحي الروضة بالرياض ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينزل لكم الشفاء ويرفع عنكم البلاء وأن يلبسكم لباس الصحة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابعونا عبر برامج التواصل الاجتماعي ونسعد بملحوظاتكم وأرائكم. صاحبكم في التقديم عادل هيثم، ومن الهندسة الصوتية عبد الله آل عبد اللطيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما, شفاء لا يغادر سقما